الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفاء عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هذه المادة هنالك ابيات شعر تنسب للجيلاني وفيها من الكفر وذلك الفرق بين انها تنسب للجيلاني وهو كافر وبين ابيات شعر نسبت اليه في كتاب الفيضات الربانيه في المآثر القادريه الكلمات ليست بدلي قد يكون قالها وقد يكون يقول لم يقلها انا اقول ان قائلها كاذب ما كفرته بعيني سواء كان هو ام غيره ولا بيتقول واعلم عدد الرمل كم هي رمله دي, دي القصيده اللي بيتكلم على بيقوله جيلاني ولا غيره المهم واعلم عدد الرمل كم هي رمله ده قال يمدح في نفسه قال حافظ عدد الرمل الرمل بتاع الصحافه والجماير والعشره حافظ الرمل كله في ذوالبيع بعد الرمل و... واعلم عدد الموج كم هو موجته موج البحر البحر الابيض والبحر المالح والمحيط الاطلسي والهندي الموج قال قال حافظ حافظ الانواع دي كلها في راس واعلم عدد النفط كم هو نافط دا قال انا حافظ عدد الشجر كله التمرين دي واللوب والغرب والبرتقال كله حافظه في راسي ده وانا علمي علم الله قال انا بعلم علم الله غاط وحسي حروفه وعمري امر الله ان قلت كن يكن ده انا زي الله اقول الشيء يكون فيكون ده كافر ولا ما كافر والله ما كافر عشان لحقك ليا ذات طلع <تصفيق> <تصفيق> انت مدين ولا ايه فإذا فأم الحاطر نحن ما كف عندنا استفاة شروط وانتفاة المهانئ في من مارس الكفر ما بنكفر طوالي إلا بعد استفاة شروط وانتفاة المهانئ يطول الحديث فيها ولذلك السائل لعله لم يفهم ويبقى قول الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم هذا الجواب أيها إذا أبيها إلى الحجعة أن تتوب هنا يمكن لما ترى يطلع ربنا يهديها هناك ناس تابوا هناك هنا ذهبوا من أهل الشرك رجعوا من الموحدين وذلك يبقى هذا من حسن الصحبة قال تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بي فلا تطيعهما فصاحبهما في الدنيا معروفة فأنت ما تمنع أي أنك تعطيها لتحج أو أن تأخذها إلى هناك وتظل تقدم لها الدعاء الى ان يهديها الله عز وجل صل الله له الهدايه هذا الجواب على السؤال السؤال الطبي ان شاء الله قال تعالى او اذني الاسماء والاسماء تدعو بها فان الاسماء والاسماء المتعاط البعض يجعلها للتكنيك يا لطيف عطار هو هو اذا والله طبعا ما هو كله الهواج بتاع المتصور اول شيء تركوا اسماء الله وذكروا حتى الذكر ضلوا فيه المتصور في الكتاب بتاع البره اللي هو اسمه لك سلام مني في اخر صفحه الكتاب ده الان في السوق باربعه الاف في الدار السودانيه للكتب بتعريفهم اي فالكتاب فهمت كتاب بتاع ضلال بعد ان كتب فيه مجموعه من الضلال الذي لا يقبله عاقل ذكرت بعضه وصرفوا النظر عن بعض كتب اوراد الطريقه طبعا لا اوراد الطريقه بتاعه بتاع البره ان تقول في الصباح استغفر الله استغفر الله العظيم 100 مره كذا كويس ما في مشكله انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مره كذا كويس ما بطال ان تقول هو هو 20 مره اطلع بره انا هو هو داخل انت ما يقول انت وانت سامور فقط تبغى تقول هو انت ما انت نصيح دور قوس هو هو, هو, هو هو ادى ما فاهم منه قال على الصوفيه الصوفيه عن هو قالوا في كتبهم وده كله لعب الدين لانه الناس بيتابعوا بغير يعني هدى الصوفيه قالوا هناك الذكره العامه وذكر الخافه وخاصه الخاصه وده ذكروا الغزالي هو افتكر لي اعيائه ومدين كتاب فارغ سخه ملخبط لخبطه شديده طبعا انت ما غريته بيعجم اكرس امثاي والغزال وكده وغيره فذكر العامه قال لا اله الا الله ذكر العامه يا دول ذكر الانبياء النبي قال افضل ما جيت به انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله ذاك الانبياء قال قال الصوفيه ذاكر وذكر الخاصه الله الله الله ده الخاصه وخاصة الخاصة هو هو هو يا دول ابن مانين تباينون لما وقب معهم ابن الجوزي فرد عليهم في تلبيه سبليس قال وقد لبس عليهم وقالوا لا نذكر بلا إله إلا الله ونقول الله نخشى أن تقبض أرواحنا على النفي يعني شوفاً إبليس لعب لهم الجماعة نقول لما سألوهم قال لهم أنتم ما تقولوا لا إله إلا الله كده ذكر بتقولوا الله قالوا خايفين نجي نقول لا إله إلا الله الواحد يقول لا إله يموت كده يكون كفر شو إبليس لعب لهم كان وقل مدت الله ما عاربك قابت أقول إلا الله لا إستاذ الله ما عاربك ده ما لعب أثبت بدين قالوا نخشى أن نموت على النبي والانبياء ما كانوا اعلم من لذلك لايد ولذلك بيقول الشيخ الدكتور حسن الفاتح قريب الله عنده كتاب قد ضربه كده اشتريناه وبتعريفه ما ينفع بيقول قريب 40000 بتعريفه ما ينفع اسمه استمبيونه بيقول الكتاب عن طريق السؤال والجواب هل كده يجوز قال في الصفحه من صفحات الكتاب هل ا من اسماء الله وضع الاستفهام وهل يجوز للعبد ان يذكر الله با قال نعم كذلك طوال كده نعم ا من اسماء الله ويجوز للعبد ان يذكر الله با يعني انت لو بتكون ضربتك عتوكه كنت ه بتذكرف الله اه بتاع حدف يا واد اه انا اه اه ده مش كل الكلام يا ولد تعبر انت را بين الصوفيه ولذلك يقول عبد المحمود نور الدائم الهالك في كتابه النصره العلميه لاصحابه الصوفيه ومن اذكارهم اذكار الصوفيه هو هو هو ومن اذكارهم ها ها ها ومن اذكارهم هي هي هي ومن اذكارهم عين عين عين يا ده اذكار احنا ما انهو انه ما له ما بنعرف اذكار اني باتكلم كذا ما في له وحده زي ما في وده ده هواس كله وبيبقى انت فاهم الحاصل انه الاباطيل بتاعت المتصوفه دي بتوصلك جهنم باقرب طريق وبغيشر الرسوله ببعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولى ما تولى ونصلي جهنم وساد مصيره اهتلكت تتمسك بالكتاب والسنه وانت تطالع قول ما اتلم تركت بكم أمرين ما إنتبسكتم بهم لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم شعر رسول صلى الله عليه وسلم مهلو؟ يقول شعر رسول صلى الله عليه وسلم دقل ما تعليق قدرتكم على وأن يقول لدينا شعر من رسول دي يجب أن يريد تداد لكي تعرف الأمة بتتخبط في أي يعني في دينها إلى أي منحل جريد تداد قالوا جواحد اسمه الخزرجي الخضرجي ابو هاربو بالضم بالفتح الخضرجي قال جاب له شعره من شعر الرساله وتعرض لاول مره بالسودان وفيلم هندي يا اخي في جريده مكتوبه هنا يعني ما انا ده حامل لف بيها تعرف لاف بالشغاله اللي بياكل ونحنا الكذب بتاعه هناك منو لما تجينا جينا الخضرجي وقال خدام يعني دول شعر الرسول اللي جيتوا وين في سؤال قلت لك يا عم نو لقيته وين في السؤال المطلوب وسلمك يا اما الجواب انه شعر تنبهتلم وما بتزبط الا بنص يعني عشان نقول دي شعر من شعر تنبهتلم دايرين حديث عن ابي هريره عن فلان عن فلان لانه عمرو بيتعلق بدين طبعا عن فلان عن ابي هريره انه توجد شعر بتاعه النبي عند الخزرجي وجابها لنا كده جيبوا لنا تقدير ثيم لين سنه ده لا لكن نجي نقوله والله لجل تام من ابوه وابوه شاله من جده وجده من حبابته هذا جدك جدك ده الرسول تبعي محمد سند البخاري جدك الرجال المقارب ما اي عاقل ممكن يلقط الشغله دي اي عاقل فشوف اي امر يتعلق بالرسول الا الاسنان اي قضيه لو دار تقول الرسول ضحك ومش كلام في الرسول لو دار لو دار تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك أنت مكلف سيجيب لينا عن قلان عن قلان عن أبي غريرة أننا بأتعلن ضحف يوم كذا كده <تصفيق> ناقبله لكن تقول لي والله, والله الرسول أخذ نتك يا كده جيبتها من وين؟ رأوه منه والله يا أفتكر كده أفتكر؟ أطلع بنا ولا أفتكر ما في ارتكار من هذا بدليل أي كلام بتعلق بالدين بشعرته بأزنه بعينيه لابد من الدليل بإسناده للدين ام اي قضيه تعلق بالدين تحتاج الى اسناد لاخي تو فالخلق تتبعت الناس في الجريده وشغاله في المول ذعر ورضيه وناسبكم ما اقول لكم هم القبض انا بتكينه تيجي اعرف حصان ساكت لك تتصرف طب طويل لك تكتبني لاوبين احنا نفسين حضور جي يا اخي نفسين حضور جي ولا بتاع لحم ولا بتاع فته ولا بلا نفسين نفسي اقصد على كل حال يا ولا إلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم والقلب يتفطر لواقع الأمة نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلة إنه ولي وذلك والقادر عليه صلى الله عليه وعلى محمد وآله صلى الله عليه وسلم